إنسان وجعل له أجلا ينقضي فيه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وجعل لهذا زمانا وجعل له انقضاء وكتب على الأرض ومن فيها الفناء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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وَبَيَّنَ لَكُمْ وَنَبَّهَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ فَقَالَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً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 وَ عمل مثقال درّ خيرًا يرى وماّ عمل مثقال ذرة إ شَّ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 تبلغه الستين وإننا يا عباد الله نودع عاما هجريا شهيدا ونستقبل عاما هجريا جديدا وإن في ذلك لأكبر لا العبر لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر أعوام مرت بنا تطوينا ونطويها عام انقضى من أعمالنا قربنا إلى أخرانا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 وتتابع الأعوام يذكرنا بالموت وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لتاء الليل قام يعبد ربه ويتهجد فقال يا أيها الناس أذكر الله أذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة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 قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده السعدادا أولئك الأكياس وقال علي رضي الله عنه وأرضاه ارتحلت الدنيا مذبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم أمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل عباد الله عباد الله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 اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا فالدنيا يا عباد الله سريعة غرارة متقلبة كرارة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 الله في أن يقدم الإنسان الدنيا على الآخرة يقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر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 بل ابن يعادي أباه بسبب زهرة الدنيا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 والله إن الواحد منا لا يدري هل يقوموا من مجلسه لا يدري هل يكملوا كلامه لا يدري متى يأتيه الموت فنتق الله عباد الله فإن وراءنا أمورا عظيما وان ننظر إلى ما أمامنا لعل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا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 لكن العبد سيسأل يوم القيامة عن هذا المال من أين اكتسبه؟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 هناك يكون التغابن يا عباد الله فاتقوا الله عباد الله وتأمنوا في سيركم إلى الله فمن وجد خيرا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 أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا, اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبرتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم بحبك اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم بحبك اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم بحبك يا رب العالمين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين طالت اعمارهم وصلحت اعمالهم يا رب العالمين اللهم اطي الاعمارنا في طاعة اللهم اطي الاعمارنا في طاعة اللهم اطي الاعمارنا في طاعة اللهم من علمته منا على خير مقيم اللهم فازده خيرا الى الخير يا رب العالمين اللهم ومن علمته على معصيه اللهم فرزه توبه صادقة يا رب العالمين اللهم فرزه توبه صادقه يا العالمين اللهم فرزه توبه صادقه رب العالمين اللهم املا قلوبنا حبا لبعضنا يا رب العالمين اللهم املا قلوبنا حبا لبعضنا العالمين اللهم املا قلوبنا حبا لبعضنا رب العالمين اللهم من علمته مهاجرا لاخيه او قريبه او جاره في دنيا اللهم إله العالمين اللهم سلم انقطع يا العالمين اللهم سلم انقطع يا العالمين اللهم سلم انقطع يا العالمين اللهم اجعل عامنا القادم خيرا وبركه وهدى يا رب العالمين اللهم بارك لنا في <تصفيق> اعمالنا وبارك لنا في اعمارنا وبارك لنا في قواتنا وبارك لنا في عافيتنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في اهلينا وبارك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 البلد يا رب العالمين اللهم زدنا خيرا إلى الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقينا عذاب النار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا